الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة فمع المحاضرة الثالثة من محاضرات التجويد من كتاب البرهان في تجويد القرآن اتكلمنا في المرة السابقة عن الاستعاذة والبسمله وبعض المسائل المتعلقه بالاستعاذة والبسمله وبدانا في الكلام على احكام النون الساكنه والتنوين وقلنا ان احنا عندنا في التجويد في مواضيع من ضمنها احكام الحروف احكام الحروف الساكنة قلنا هنتكلم في خلال التجويد على ثلاث حروف اللي هم النون السكنة والميم السكنة واللام الساكنه وبدانا في الكلام على النون الساكنه وتعريف النون السكينة وتعريف التنوين والفرق بين النون الساكنه والتنوين وان ان النون الساكنه والتنوين أحكام الإظهار والإقلاب وان شاء الله نتكلم على هذه الاحكام بالتفصيل هذه شاء الله أول حكم من النون السكينة والتنوين الإظهار طبعا الأحكام دي متعلقة بإيه؟ علقة بالنون السكنة مش بالحروف اللي بعدها. تمام عشان انا بفهمين بس ان الاذهار والاضغام والاقلاب والاخفاء. ده متعلق بالنون الساكنة. والتنون. يعني بنظهر النون عند حروف الاذهار ونضغمها عند حروف الاضغام. نخفي عند حروف عند الاخفاء. وهكذا او نضغمها في عفوا مش عند. في حروف اه الاضغام. والاخفاء. اه نخفي النون عند حروف الإخفاء وهكذا فال فالحكم ده متعلق بالنون الساكنة والتنوين. طيب الإظهار لغةً البيان واستلعام إخراجه كل حرف إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. إخراج كل حرف يعني طبعا هو مقصود به هنا ليه النون الساكنة مقصود به هنا النون الساكنة والتنوين إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بس يعني لو أضفنا قيد صغير كده إن هي من غير غنة كاملة تمام كده مش من غير غنة مطلقا لأن الحرف المظهر بيبقى فيه غنة لكن لكن يعني إيه أصل الغنة أصل الغنة يعني هيجي بعد كده لما هنتكلم عن الغنة إن لها مراتب فمن مراتب الغنة الحرف المظهر والمظهر المتحرك تمام النون السكينة في حالة الاظهر فيها غنة بس أقل درجات الغنة تمام كذا فنقول من غير غنة كاملة كذا أدق وكذا أضبط يعني طيب حروف الاظهر إيه هي الحروف اللي لما تيجي بعد نون السكينة أو التنوين نظهر النون السكينة أو التنوين حروفه ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين ومع التنوين ولا يكونوا إلا من كلمتين يعني الحروف بتاعت الاظار دي ممكن تبي مع النون ساكنه في كلمة وممكن تيجي في كلمتين لكن مع التنوين لا تكون الا في كلمتين لان التنوين لا يكون الا في اخر الاسم فما فيش تنوين في وسط الاسم خالص يبقى التنوين بيكون في اخر الاسم فمش هيجي حرف الاظار بعد بعد التنوين غير في ايه في اول الكلمه الثانيه فلا يكون حروف من الحروف سواء في الإظهار أو الإضغام أو الإخفاء أو القلب أو الإقلاب غير في كلمتين لكن مع نون السكنة ممكن يجي حروف الإظهار مع النون السكنة في كلمة وفي كلمتين طيب نقول الانثلة لهذه الحروف مع النون السكنة في كلمة وفي كلمتين مثال مع الهمزة مثال النون السكنة مع الهمزة ينقون ولم يأتي في القرآن هامزة بعد نون ساكنة في كلمة غير في الكلمة دي فقط ينقون مثال نون الساكنة مع الهمزة في كلمتين من آمن يبقى احنا نون وضحة ظاهرة ينقون من آمن مثالها مع الهاء منهم ده في كلمة من هاد في كلمتين أنعمت ده مثال النون الساكنة مع العين في كلمة من عمل ده في كلمتين ينحتون من حاد ده, ده مثال برضو مع الحاء في كلمة وفي كلمتين فسينغضون ده نون كينة بعدها غين في كلمة ولا ثانية لها في القرآن يعني ما فيش غين جاءت بعد نون كينة في كلمة واحدة في القرآن غير في الكلمة, في الكلمة دي فسينغضون من غل المنخانقة ده مثال مع الخاء برضو ولا ثاني لها في القرآن إبا ينأونا فسنغضون و المنخنقة كل الكلمات ديت النون السكنة جاءت جاء بعدها حرف من حروف الإظهار في كلمة واحدة في هذه الكلمات وليس لها مثال آخر في القرآن من خزي ده مثال النون مع الخاء في كلمتين إبا كل ده النون مظهرة ينأون من آمن منهم من هاد أنعمت من عمل ينحتون من حاد فسينغضون من غل المنخنقة من خزي طيب مثال التنوين كل آمن كل بردو نون مظهرة واضحة كل آمن جرف هار خلق عظيم عليم حكيم قولا غير قولا غير يومئذ خاشع بكلها نون مظهرة واضحة قال والعلم في اظهار النون والتنوين يعني هو آآ آآ كل علم من العلوم بيحتاج إنه لتثبيت هذا العلم وتوضيحه انه يعلل احكام هذا العلم عشان تبقى واضحه وثابتة في اذهان من يتعلمون هذا العلم فبيقول ان العله في اظهار النون السكينة عند هذه الأحرف. قال والعلا في ظال النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج. بعد مخرج النون عن هذه الأحرفين. بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق. لأن الست حروف دول الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء كلها بتخرج من الحلق. فدي من أبعد المخارج. بل هي أبعد المخارج. عن النون الساكنة، لأن النون الساكنة من طرف اللسان، فالالالال المسافة يعني الحروف دي أبعد الحروف أبعد الحروف عن النون، فبيقول بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحرف، فالنون والتنوين من طرف اللسان والحروف السته من الحرف، ومراتب ثلاث يعني. مراتب الاضهر مش كلها مرتب واحدة لا في مرتبة آآ آآ عالية في مرتبة متوسطة في مرتبة دي أدنى مراتب اللي أدنى مرتب الاضهر وده حيبقى ترتيب ده مراتب الاضهر دي حيبقى ترتيبه على على على حسب برضو بعد مخرج الحرف عن النون فأبعد حروف الحلق أو حروف الاضهر يعني عن النون دي هتبقى أعلى مراتب ال ال وأقرب حروف الحلق او اقرب حروف الاظهار من مخرج النون هتبقى دي ادنى مراتب الايه مراتب الاظهار فكل ما الحرف يقرب من النون كل مرتبة الاظهار فيه تقل وكل ما يبعد كل مرتبة الاظهار تكون اعلى فالهمزة والهاء دي هتبقى اعلى مراتب الايه أعلى مراتب الإخفاء لأن الهمزة والهاء من أقصى الحلق فيبقى دي أبعد يعني لو قسمنا الحلق لثلاث مناطق أقصى وبعدين وسط وبعدين أدنى أدنى يعني أقرب جزء من الحلق بنسبة للفم أو بالنسبة لللسان يعني ده بياخد منه الغين والخاء أدنى الحلق ده بياخد منه الغين والخاء أقصى الحلق بياخد منه الهمزة والهاء ف الهمزة والهاء ابعد ابعد حروف الاظهار عن النون الساكنه والتنوين فتبقى دي اعلى مراتب الايه اعلى مراتب الاظهار والوسطى المرتبه الوسطى للاظهار عند العين والحاء والأدنى عند الغين والخاء فقلنا ان ترتيب المراتب ديت على حسب بعد الحرف وقربه من بعد مخرجه يعني وقربه من مخرج النون الساكنه فكلما بعد مخرج الحرف كلما كانت المرتبة أعلى في الإظهار يعني وكلما اقترب مخرج الحرف من مخرج النوم مخرج حرف الإظهار يعني من مخرج النون كلما قلت مرتبة الإظهار وإليك شهد الإظهار من التحفة قال التحفة للشخص سليمان الجمزوري رحمه الله تحفة الأطفال قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام من فخوذ تبييني فالأول إظهار قبل أحرفي للحلق ست ست أدفل تعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهما لثاني ثم غين خاء دي الأبيات اللي ذكرها الشيخ سليمان في أحكام الظاهر في حكم الظاهر للنون السكنة والتنوين. هاي بالحكم الثاني اللي من أحكام النون السكنة والتنوين يعني اللي اضغم. وعلاقة الادخال اضغم يعني دخل حاجة في حاجة دخل شيء في شيء. واصطلاحنا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنهما ارتفاعه واحدة وقيل هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا كان ادغام معناه ايه ان في حرفين حرف ساكن وبعديه حرف متحرك ففي اللغه اللغه العربيه في يعني تيسير النطق والتسهيل النطق ان الحرف الساكن لما يجي بعديه حرف متحرك وفي بينهم تماثل أو تجانس أو تقارب زي ما هيجي بعد كده إن شاء الله بنضغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيره حرف واحد فقط مشدد فده يبقى أسهل في النطق يعني تيسيرا لنطق الحرف يعني أو تسهيلا لنطق الحرف بدل ما ينتقل الحرف ده الواحد وده الواحد لا يبقى التيسير أن نضغم أو ندخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصير حرف واحد يرتفع اللسان وعنهم ارتفاع واحد يبقى هو النطق اللسان هذا حروف من حروف اللسان يعني يرتفع عنهم ارتفاع واحد يبقى هم بيجوا في النطق في في نطق واحد وقيل هو النطق بالحرفين كالثاني مشددة وده تعريف جميل برضه. ندق بالحرفين كثاني مشددا لأن الحرف الأول لو مش زي التاني هنقلبه للثاني نغيره نخليه زي التاني ونضمهم للتنين في للتنين في بعض فالإضغام كده عيبه يعني عشان نسهل الموضوع الإضغام كده عيبه خطوتين لو هو حرف غير النون زي ما حيجي دلوقتي إن حروف الإضغام ستة مجموعة في لفظ يارمولون يارمولون بضم الميم يرمولون من رملا يرمره يعني اسرعا فيرملون يعني يسرعون يعني وهي ليا والراء والميم واللام والو والنون فبنضغم النون في الحروف الايه في الحروف الست دول تمام؟ فاحنا دلوقتي مع خمس حروف بتوعلي اضغام غير النون بنعمل ايه؟ بنعمل خطوتين الخطوة الاولادية ان احنا بنقل النون لحرف زي اللي بعدها وبعدين نضغم النون في الحرف ده تمام؟ طب لو هي نون خلاص مش هنحتاج الخطوة الايه مش هنحتاج الخطوة الأولانية لان هي كده كده ايه نون زيها فنضيعهم في بعض وبخلص. فحروف الإضغام اللي هم الستة يرملون. المضغام اللي هو النون والمضغام فيه لو حرف حروف الإضغام. إيش كده؟ طيب بيقول ان الإضغام ده قسمين. الإضغام ده قسمين. الأول إضغام بغلنه وله أربعة حروف مجموعة في لفظ ينمو. وهي الياء والنون والميم والوا يبقى ده اضغام بغنة تمام؟ إحنا قلنا أن, إن في عندنا خطوتين بالاضغام انه نقلب النون في الحرف زي اللي بعدها الخطوة الثانية ان احنا ندخل الحرف ده في الحرف ده أو ندخل الحرف ده في الحرف ده جميل؟ الاضغام بغنة احاب في حطوة ثالثة زيادة ان احنا نعمل غنة في الاضغام ده مش حاب اسغام بس مش حاب دخلنا النون في الثالي الحرف اللي بعدها فقط لا ده هنعمل غنة كمان طيب بيقول إيه الاضغام بيقولنا ده في لفظ ينمو وهالياء والنور والميم والواف إذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون السكنة بشرط أن يكون من كلمتين تمام كده يبقى الاضهار كان ممكن حرف الاضهار يقع بعد النون في كلمة وفي كلمتين لكن في الاضغام حرف الاضغام لا يضغم إلا إذا وقع بعد النون في كلمتين لو وقع في كلمة واحدة هيجي دلوقتي ان احنا مش هندغم مش هندغم النون في الحرف ده وهيجي ليه دلوقتي وعيجي الكلام عليه في المسألة في بعد القادمة ان شاء الله فبيقول بشرط ان يكون من كلمتين لازم يكون من كلمتين او بعد التنوين ولا يكون انه من كلمتين خلاص خلصنا موضوع التنوين ده في الازهار وهنا انه ما ينفعش حرف من حروف من الحروف يقع بعد التنوين في كلمة لذي ما يمفعش لان التنوين لا يأتي إلا في آخر الأسماء. وجب الإضغام إضغاماً ويسمى إضغاما بغنة ويسمى إضغاما بغنة. يبقى الأربعة دول لو وقعوا بعد النون السكنا وبعد التنوين في كلمتين يبقى يجب الإضغام ويسمى إضغام إضغام بون. في مثال النون في هذه الأحرف الأربعة. ما يقول باشني معلية ما يقول يبقى حن حنعمل هي حنعمل الخطوة الأولى إن إحنا نقلب النون لي. فبقيت من مش من بقى مي جميل كده وبعدين الياء دي تيجي في الياء بتاعت يقول يبقوا ندخلهم في بعض فبقيت إيه؟ مي يقول تمام والخطوه الثالثه اللي احنا قلنا عليها غنة اللي احنا بنعملها دي بالصورة دي يقول ماشي كده مثاله مع النون من نعمة من نعمة. يبقى خلاص احنا قلنا ان الخطوة الأولانية هنستغني عنها في النون لأن مش هقلبها خلاص مش هقلبها لان هي نون خلاص أنا قلبتها مع الياء ومع الواو ومع الميم ومع الحروف لان النون مش زي دي لكن دي نون ودي نون خلاص برا الخطوة الأولانية مش هعملها هبدأ من الخطوة الثانية أدرى من النون في النون. ومعي الخطوة الثالثة اللي هي الغنة فبعت ايه من نعمة من نعمة باتكع عن النون شوي انا بقية وانا بانطقها لما اضغم النون في النون مثال النون السكنة مع الميم مم مال الله الاقي بقى انا بقولش من مال لأ قلبت النون لميم مم مم وبعدين اه جاي جاي الميم السكنة دي دخلها في الميم بتاع كلمة مال فبعت ميم مشددة فبعت مم مال الله تمام وادلها الغنة بتاعتها ممّال مم لله مش حاول على طول بقى ممّال مم لله لا, لا ممّال مم لله داء الغنة بتاعتها ومثالها مع الواو موالي يبقى لما يجي نون سكنة بعدها واو أقلب النون لواو بات مو وبعدين الواو دي في الواو دي مو والغنة بتاعتهم موالي موالي تمام طيب مثال الحروف دي مع التنوين اه وبرقوي يجعلون وبرقوي خلاص التنوين برق نونة هي لا انا الياء برقوي ماشي القف مضمومة زي ما هي تمام مش عمل فيها حاجة برقو قو بس حقلب التنوين اللي هي النون يعني برقن لما نطقها هي باء راء قف مضمومة ونون ساكنة هي نطقها كده صح؟ طيب لما حاجة بقى أعمل لإضغام حون جاي قالب النون للسكنة اللي في الاخر دي لياء بيت برق القاف مضمومة زي ما هي عشان ناخد بالنا بس ما كسرش القاف ما يكونش برقي برقوي وقالب النون للسكنة في الاخر دي هي الياء واضغم الياء في الياء وبرقوي يجعلون برضو هقف عليها سنة كده اللي هي بتاعت اللي هي الغنة وبرقوي يجعلون مثال مع النون يومئذ ناعمة مثال مع الميم عذاب مقيم بدل ما تبقى عذاب بن لا حقل النون ديت ليه لميم عذاب عذاب وبعدين أضغم الميم دي في الميم دي بغنى عذاب مقيم يومئذ وهي يومئذ وهي تمام طيب مسألة بيتكلم الشيخ عنه بيقولوا يسمونه الإضغام بغنى إضغاما ناقصا لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين وبقاء وبقاء الصفة وهي الغن. يعني الشيخ بيقول ال الإضرام بقولنا إضرام ناقص لي يعني نشوف يعني أي إضرام كامل الأول ويعني إضرام ناقص الإضرام الكامل ذهاب الحرف ذات الحرف وصفته ذهاب ذات الحرف وصفته يعني الحرف ذاته راحت الحرف نفسه ما عادش موجود يعني مثلا زي ما قلنا كده مي يقول مي يقول خلاص مفيش نون بيت يأهي يبقى ذات الحرف راحت تمام كده؟ طيب صفة الحرف ليه الغنة؟ في الإضغام بغنة يقول الإضغام ناقص ليه؟ لأن النون راحت بس الغنة موجودة مي يقول الغنة لسه موجودة وطبعا الياء ما فيهاش غنة نلغونا دي أكيد بتاعت, بتاعت النون يبقى كده ذات الحرف ذهبت وبقيت صفته يبقى لي اسمه إضغام ناقص الإضغام الكامل يعني ذات الحرف وصفته الاثنين راحوا زي مثلا أنا أقول إيه وقال الطائفة وقال الطائفة قال الطائفة إحنا كده أضغمنا التاء في الطاء إضغام كامل ذات التاء راحت والصفة بتاعتها راحت هي كمان يعني صفة الـ الـ الـ الـ عندنا الإطباق في استعلاء وفي استفال وفي اطباق وفي انفتاح الاطباق ده من صفات الطاء تمام الانفتاح من صفات التاء. لما اقول وقال الطائفة كده انا لغيت التاء ولغيت الصفة بتاعتها وباقي الطاء بس بداية اسمه اضغام كامل التاء راحت خالص وما بعدش لها اي اثر لكن آآ آآ من يقول النون راحت بس صفاتها لسه موجودة اللي هي اللي هي, اللي هي الغنة زي مثلا ما اقول ايه لأ إم إضغام الطاء في التاء إضغام ناقص لأن الطاء أقوى من التاء فما تضغمش في إضغام كامل فالطاء راحت بس بقيت الصفه بتاعتها صفه الاطباق لإن بسعة تاء شن كده ما ينفعش بساتة ولا بساطة لا ما ينفعش فيه إضغام بس إضغام إيه إضغام ناقص فهو بيقول إن الإضغام بيقولنا إضغام ناقص لذهاب الحرف بقاء صفتي لكن عندنا قول تاني إن الإضغام مع النون والميم ده إضغام كامل إضغام كامل إضغام كامل يعني إيه يعني ذات الحرف ذهبت اللي هي النون وصفه الحرف ذهبت طب ما انا لما بجيب ال النون الساكنه مع الميم بقول مم مال الله ما هذه غنه هي تبقى صفه الحرف موجوده ذهبت ليه لا ده الغنه اللي موجوده ديت في كلمه مم مال الله ديت صفه الميم الجديده الميم الجديده اللي جات عندنا انا قلبت النون الساكنه الميم.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 دي راحت هي كمان ذهبت هي كمان يبقى كده نون من ذهب ذاتها وذهبت صفاتها كمان صفات الغنى والغنى اللي موجودة دي بتاعة النون الجديدة من نعمة وبتاعة الميم الجديدة من مال وده اللي عليه ضبط المصاحف وده ماذا الجمهور ماذا الجمهور ان اضغام النون مع النون والميم واللام والراء ده اضغام تمام طبعا مع اللام والرق مفيش خلاف لان خلاص مفيش غنة في اللام والراء اصلا فخلاص صفة الحرف ذهبت بالفعل ما عادش عندي ما عادش عندي غنة خلاص تمام لان اضغام بغير غنة لكن في الميم والنون هو اللي حصل الخلاف في اليأول والواو برضو باتفاق ان ايه ان ده اضغام ناقص لان غنة النون لسه موجود لكن الخلاف في اضغام النون في النون واضغام النون في الميم ده الخلاف هل هو إضغام كامل ولا إضغام ناقص الشيخ اختار إن هو إضغام ناقص والجمهور والأقرب واللي عليه ضبط المصاحف هتلاقي ضبط المصاحف إن في تشديد على الميم بعد النون السكن فده يدل على إن إيه؟ على إن هي ديت بقت ميم خلاص إحنا قلبنا النون لميم تمام فالتشديد ده يدل على إن الإضغام هنا إضغام إضغام كامل يبقى عشان نخلص المسألة ديت هو الشيخ بيقول إن الإضغام بيقولنا ده إضغام ناقص حنقول إن هو إضغام ناقص مع الوا واليال لكن مع النون والميم من حروف الإضغام بيقولنا إضغام إيه؟ إضغام كامل زي الإضغام بغير مع الراء واللام. طيب يقول أما إذا وقعت هذه الأحرف دي بقى المسألة اللي إحنا كنا تكلمنا عليها إذا جت النون السكنة وبعدها حرف من حروف الاضغام بس في كلمة واحدة مش في كلمتين بيقول أما إذا وقعت هذه الأحرف اللي هي الحروف الستة دول بعد النون في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا بنسميه إظهار مطلق ليس منها إظهار مطلق لعدم تقييده بحلق أو شفا الإظهار الحلقي اللي هو إظهار النون السكنة مع حروف الحلق الستة سمناه إظهار حلقي لأن حروف الإظهار كلها بتطلق بت بتخرج من الحرف من الحلق ماذا كده؟ او شفه يعني ما الناس اظهار شفوي اللي هو اظهار الميم الساكنه زي ما هيجي بعد كده ان شاء الله فعشان ما قيدناوش بحاجه سمناها إظهار, اظهار مطلق وقد وقع هذا النوع في اربع كلمات في القران الكريم ولا خامسة لها اربع كلمات بعدد من المواضع طبعا يعني مش مش مش اربع مواضع وهي الدنيا معرفه ومنكره دنيا او الدنيا بنيان وقنوان وصنوان دول اربع كلمات وقع بعدها حرف من حروف الإضغام بعد النون استكينا بس في كلم. ولما يضخم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف وهما تكرر أحد أصونه كصو ودوية، فلو أضخم لم يظهر الفرق لم يظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف فلا يعلم هل هو من الدنون من الد من الدنة أو من الدي والصو. فأبقيت النون مظهرة محافظة على ذا هو يعني إيه حيختل بنيت الكلمة لو أضغمنا النون فأضغرناها عشان إيه عشان كده آآ يبقى الإظهار المطلق أن يأتي حرف من حروف آآ الإضغام وهي في الو أول بس تحديدا يعني لأن لم يأتي في القرآن الكريم حرف من حروف الإضغام غير الوولياء بعد النون السكنة في كلم يعني الحرف حروف الاضغام الوحيدة اللي وقع بعد النون السكنة في القرآن في كلمة واحدة هي الوولياء فقط لكن باقي حروف الاضغام تقع بعد النون السكنة في القرآن في كلمة واحدة عشان كده اه اه اه الاختلال بتلكلمة اظهرنا لاذ اه؟ اظهرنا النون السكنة وسمناها اظهار مطلق طيب القسم الثاني من أقسام الإضغام نقول لنا إضغام بغنة فينمو ينمو القسم الثاني إضغام بغير غنة ولو حرفان اللام والراء فمثال اللام بعد النون قوله تعالى مل لدنه مل لدنه حالب النون للام زي ما قلنا في الخطوات بتاعت الإضغام بيتمل وبعدين أضغم اللام دي في اللام دي مل لدنه ومثاله بعد التنوين يوم إذل خبير يوم إذل إذل مش إذن إذ ومثال الرأ من ربهم مير ربيهم وبعد التنوين ثمرات الرزق ثمرات الرزقا ويسمى هذا القسم من الإضغام إضغاما كاملا حنا قلنا إن هو في اللام والرأ ما فيش خلاف إن هو إضغام إضغام كامل لذهاب الحرف والصفة معا يبقى ذهب ذات الحرف وذهبت صفته وواجه الإضغام في الحروف الستة التماثل في النون والتجانس أو يعني الصح إنه قال التقارب يعني مع الواو والياء في الانفتاح والاستفال والجهر ومضارعتهما النون والتنوين اللي هو الواو اللياء يعني باللين الذي فيهما لشبهه بالغن ولما كانت الواو من مخرج الميم أضغمة فيها يعني أضغمة فيها يعني النون سكنة والتنوين يعني كما أضغمة في الميم يعني الواو من مخرج الميم اللي هو الشفتين فأضغم النون في الواو كما أضغمت النون والتنون في الميم ثم أضغم في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو وأضغم في اللام والرأي للتقارب يعني أضغم النون الساكنة والتنون في اللام والراء للتقارب في المخرج وفي أكثر الصفات يعني في النون واللام والراء متقاربين في أكثر الصفات في الجهر وفي والتوسط، وفي الاستفال والافتاح والإذلاق ووجه حذف الغنى مع اللام والراء المبالغة في التخفيف وأسباب الإضغام ثلاثة التماثل والتقارب والتجانس يبقى دي أسباب الإضغام يبقى عشان أضغم حرف حرف لازم يبقى فيه بينه وبينه تماثل يعني هو نفس الحرف من نفس المخرج ومن نفس الصفات أو تقارب سواء في المخرج أو في الصفات أو تجانس يعني بيخرجه من مخرج واحد وفي صفات مشتركة بينهم. وإليك شاهد الإضمام من التعفة والثاني إضمام الثني من أحكام النساكين يعني والتنوين إضمام بستة بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بين معلومة إلا إذا كان بكلمة فلا تضمن كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضمام بغير غنة في اللام ور ثم كر كر طيب الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين القلب أو الإقلاب وهو لغة تحويل الشيء عن وجه قلب أو إقلاب يعني بي بيحاول حاجة يقلبها تحويل الشيء عن وجه واصطلاحا جعل حرف مكان آخر أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباقي مع مراعاة الغنة والاخفاء إبقى الإقلاب أو القلب في الإصطلاح قلب النون الساكنة والتنوين ميمًا مخفاةً بغن ده تعريف جميل خالص للقلب أو الإقلاق قلب النون الساكنة والتنوين ميمًا مخفاةً بغن يبقى هو إحنا قلبنا النون لميم والميم الساكنة اللي بعدها بقى حكمها الإخفاء فعملنا فيها إخفاء يبقى كده في خطوة الأولانية النقل بالنون لميم الخطوة التانية نخفي الميم والثالثة ان احنا يبقى في غنى مع اخفاء الميم وله حرف واحد حروف الاقلاب او القلب حرف واحد وهو الباء ويكون مع النون في كلمة مثل ام بقهم يبقى انا حقل بالنون لميم مش ام بقهم بقى بقى ام وبعدين حق الميم اه مش هخرجها من مخرجها تمام يعني ما قفلش الشفتين الميم مخرجها من الشفتين فما قفلش الشفتين جامل او ترك فرجة بسيطة جدا بين الشفتين عند النطق بالميم المخفى عشان ما تخلقش من المخرجها يعني أم يبقى في غنة برضو حركتين ام بقهم وفيه كلمتين مثل ام بوركة حقلبها النون وبعدين اخفي حقلب النون لميم وبعدين اخفي الميم الجديدة دي ام بوركة ومع التنوين ولا يكون ولا من كلمتين مثل سميع بصير سميع بصير يبقى لازم الغنة تكون موجودة معانا عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور ووجه الإقلاب هنا عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهر تمام ثم يطبق الشفتين لأجل الباء وعسر الإضغام كذلك لاختلاف المخرج وقلة التنازم فتعين الاخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما لأنها تشارك الباء في المخرج والتنوين في الغنة يعني هو بيقول وجه الوجه الإقلابي أن تجيب الغنة في النون التنو في النون والتنوين أنك تظهر يعني النون والتنوين وبعدين تطبق الشفتين مع الباء حب في يعني في صعوبة في كده وجود الغنة في الن في وجود الاضرار في النون سكنة والتنوين وطبق الشفتين لأجل الباء وكذلك حيباء صعب أن نضغط النون في الباء نضغم النون في الباء تمام فنعمل ايه نعمل خطوة في النص كده نحنا نقلب النون لميم وبعد كده نخفي الميم ديت مع الباء وشاهدوا في التعفة قوله والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنّة مع الإخفاء الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء يبقى كده عندنا الظهر في ضغام في إقلاب حكم الرابع لي الإخفاء قالوا لغة الستر تقول أخفيت الشيء أي سترته واصطلاحنا النطق بالحرف بصفة بين الاظهار والادغام عار من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول الحرف الأول إنه هو النون السكن والتنوين يعني يبقى النطق بالحرف بصفة بين الاظهار والادغام يعني هيبقى لا اظهار ولا ادغام هيبقى حاجة في النص كده عارم من التجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول ولو خمسة عشرة ولو خمسة عشرة حرفاً وهي الباقية بعد ستة الإضغار وستة الإضغام وواحد الإضغام نحن عندنا 28 حرف ستة إضغام وستة إضغار كده 12 وواحد إقلاب 13 ببقى إنه 15 حرف دي الحروف الإضغام وقد رمز, رمز إليها صاحب التحفة في أوائل كلم هذا البيت صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في طقا ضع ظالماً ويصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وإليك الأمثلة للنون مع ذيل الأحرف من كلمة ومن كلمتين من كلمة زي مع الصاد يعني من صورة بس نلاحظ إن إن الغنّة حتبقى مفخمة مع خمس حروف. يصاد والضاد والطاء والظاء والقاف ومرققة مع باقي مع باقي الحروف. يبقى الغنة عتكون مفخمة مع خمس حروف من حروف الإخفاء اللي هي الصاد والضاد والطاء والضاء والقاف ومرققة مع باقي الحروف. فمنصورا حننفخ من الغنة منصورة يبقى في غنة ومفخمة منصورة أنصدوكم ريحة صر صرة دا مثالو مع التنوين يعني منذر ده دا ننسكنا بعدها ذل من ذكر سراعا ذلك من ثورة كل ده حيبا مراقبا من ثمرة جميعا ثم ينكثون ينكثون من كل عادا كفروا عادا كفروا أنجيناكم إن جاءكم شيئا جنات المنشئون لمن شاء عليم شرع أندادة من دابة قنوان دانية ينطقون دائما فخمة ينطقون من طيبات صعيدا طيبة فأنزلنا فإن زللتم يومئذ زرقة يبقى من رأي في كل ده إن يبقى في غنى بمقدار حركتين نفخمها مع خمس حروف الى الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف ونرقيقها مع باقي الحروف قالوا واجهوا اخفاء النون والتنوين عند هذه الأحرف هو أنهما لم يقربا من هذه الأحرف النون والتنوين يعني مثل قربهما من حروف الادغام فيدغم ولم يبعد من منها مثل, مثل بعدهما من حروف الاظهار فيظهر فاعطيا حكما متوسطا بين الاظهار والادغام وهو الاخفاء ومراتب الاخفاء ثلاث مراتب الاخفاء ثلاث برضو هنرتبها على حسب بعد حروف الاخفاء او قربها من مخرج النون الساكنة والتنوين كل ما يبقى الحرف قريب من الـ من المخرج النون أو مخرج الحرف يعني قريب من مخرج النون هيبقى الاخفاء أعلى وكل ما يبقى بعيد عن مخرج النون كل ما يبقى الاخفاء أقل فحب أعلى عند الطاء والدال والتاء لأن دول أقرب حروف أقرب مخارج من مخرج النون أقرب مخرج من مخرج النون الطاء والدال مخرج الطاء والدال والتاء وأبعد المخارج حروف الإخفاء عن النون القاف والكاف في بداية أقل درجات اللي أقل درجات الإخفاء ووسطة درجة الإخفاء وسط عند باقي الحروف والفرق بين الإخفاء والإضمام هو أن الإضمام فيه تشديد والإخفاء لا تشديد فيه والإخفاء دل ذلك الفرق الثاني والإخفاء يكون عند الحرف والإضمام يكون في الحرف الإضمام في الحرف والإخفاء عند الحرف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 ان شاء الله المره اللي جايه نتكلم عن حكم النون والميم المشددتين ونتكلم عن حكم الميم الساكنه باذن الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين